الذين لن عند عليهم غير المغتوب عليهم ونبالي آمين اقرب باسم ربك الذي خلاله اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى أرأيت إن كان على المدى ومر بالتقوى بالناصية ناصية كافلة خاطنة فليدعو نادي موسى ندعو السفانية كلا لا تطعه واسجد وقترب الله الله